كتاب وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله رأيت أن وجد أحد أمراته على فهشة كيف يصنع انت تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده فلما كان بعد ذلك آتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزى الله عز سوجا هؤلاء الآيات في سورة النور والذين أرمونا أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك الحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرimen فشيد أربع شهادات من الله إنه لم يالصادقين والخامسة ان لا الله عليه أن كان من الكاذبين ثم ف devil unterschied northern شهادات من الله إنه لم يالكاذبين والخامسة ان قضم الله عليها أن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكم كاذب فأن أحدكم كاذب فأل منكما تائب ثلاثة وبنفض قال لا سمناك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت, صدق إن كنت صدقت عليها فهو بمساحتها من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو بعد لك منها وعلم رضي الله عنه أن رجع مره مراته من ودي في ثمن صلى الله عليه وسلم فأمره ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالوادي المرات وفروق من المتلاعنين وعن نبيه الله عنه أنه قال من بني فساعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن مراتي وات غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لك بن ابن قال نعم قال فما ألوان وقال هم قال أل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأن أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق وعنا شذ رضي الله و قات ناقات اختصم سيدنا النبي وقاص و عبد بن مات في غلام فقال لنا رسول الله هذا ابن أخي فقال سألنا يا رسول الله هذا ابن أخي واتبتنا بي وقاص عيد إلي ابنه وانظر إلى شبه وقال عبد المزمعة هذا أخي يا رسول الله يود على فراش أبن ويدته فنظر رسول الله عليه وسلم إلى شبه فراش بين بي أبن فقال هو لك يا عبد المزمعة الودي الفراش ولنعاه الحجر واحتج منه سودة فأمدره سودة قض وعنا أجر الله وعنى أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا مسؤولا تبرق أسالي وجهه فقال لم ترى أن مجزة النظران في نزيل من حيثة وسامة النزيل رضي الله عنهما فقال إن بعض هذه النقدام لمن بعض وفي لفظه كان مجزة مقائفة وعن بسيطة رضي الله عنه أنه قال ذكر العزي الرسول الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم فلم يقل فأفعل ذلك أحدكم فإنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خارقها وعن جاء من عبد الله رضي الله عنهما قال كن ناس والقرآن ينزل لو كان, كان شأنها عنه لنا عنه القرآن وعن أبي ذي رضي الله عنه أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل دار غير وهو يعلمه إلا كفر ومن دار ما يسف له فيس منا ويتبه مقعده من النار ومن دار جملك فقال عدو الله ليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم ابن بخاري نحو كتاب الرضاع وعن عبد الله, الله عنه ما قوي قال صلى الله عليه وسلم في من تحمز لا تحذ لي يحرم الرضاء يحرم النسب وهي ابنة أخي من رضي الله وعن قال صلى الله عليه وسلم إن رضات حرم ما يحمل ولاده وعناقات إنها فلا خاب بالقيس هذا عليا بدون زحجة فقد والله لادا واسأت سأذل صل الله عليه وسلم فإن خاب القيس هو عن ولكن أضاعت إمراته بالقيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله ان رجلي سهو ولكن أضاعت إمراته فقال لدينا وفينا وأمك تربت من قال عروة فبذلك تعيش تقول حرم من رضات ما النسب وفي الأفضل السادة عني أفله فلماذا له فقالت احتيب مني ونعمر فقلت كيف ذلك قولها ضوعت كمرات أخي بلباني أخي قال فتألت رسوله صلى الله عليه وسلم فقال صادق أفله وإذين له وعنها أنا قاد دخلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي رجل فقال يا عيش من هذا قلت أخي مرضاه فقال يا عيش من إخوانه كنا فإنما رضعت من مجاعة وعن نقطة من الحارس أنه تثوج وما يحيى بنت أبيئها من فجعت أمس سوداء فقالت قد أرضعتكم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عضاني قافتن أحد قال وكيف أقد زاد أن قد أرضعتكم وعند البراء من رضي الله عنه وانه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتابعته ملته حمزة نديا فتناولها علي فأخذ بيده وقال فاطمة دونك منته عمك فاحتملها فاختصن علي مزيد وعجفر فقال علي أنا حق بها ويا ابنته عمك وعجفر ابنته عمك وقاتها تحت وقاته من التوقيع فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالت من زيادة الأم وقال علي مني وأنا منك وقال جعفر شفاة خلقي وخلقي وقال يا زيدي ومولانا